صلوا على بدر التمام وعلى بدر التمام المصطفى نور الظلام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحاة اللهم أصلي علي صلوات الله سلام عليك وصلوا على بدر سلموه يشفع لنا يوم الزحام اصلي على صلاة الله, الله عليه محمد أشرف ولا خير من يمشي على, على قدمي محمد باسط معروف جامعه محمد صاحب الأحسان و. صلوا على بدر التمان أهل مصطفى نور الصلاة نور صلوا عليه وسلموا يشفى على